يا عيون ا ن ترتجي وقت ماضي ما يجي حني وبعد انهجي واطلقي الدمع بفضا ء ويخفقن و كم شكا من اساه ك م بكى لو تكلم لو حكى ع ب ر بسبعين ا يا عيون 「わたるちゅうたまどいまいちゅう」「はにゅうわた نهج」「わたるちゅうわたるちゅうわたるちゅうわたるちゅうわたるちゅうわた كان عنوان الرضا ر ح ثم جانعنا ويا زمان قد مضى ر ح ولا وانقضى كان عنوان الرضا ر ح ثم جانعنا يا عيون ا ن ترتجي ولك ا ماضي ما يجي كم ع ف و ا ء ويخفوك م كم شكا من أ س ا ه وكم بكا ء لو تكلم لو ح ك ا ه عطر بسبعين اه ليت لو يرجع لنا ترجع أ ي ا م الهنا من بعد ضيقو ع ن ا تضحك عيونو شفاه ل ل ي ل لو يرجع لنا ترجع ايام الهنا من بعد ضيق وعنا تضحك عيونو شفاه أ م ن ي أ ه ل ه وما رجع والتمني ما نفع أ م ن ي أ ه ل ه وما رجع و ا ت م ن ي ما ن ف ا ز د في القلب الوجع صارت الذكرى شبع